فناة روايات مسموعة على اليوتيوب تقدم الحرب للكاتب لويجي بيراندلو كان على المسافرين من روما بقطار الليل السريع أن يتوقفوا حتى الفجر في محطة نابيانو الصغيرة ليستأنفوا رحلتهم في قطار محلي يربط الخط الرئيسي بسلمونة وبدت إحدى عربات الدرجة الثانية مزدحمة وملئة بالدخان بعد أن قضى فيها خمسة أشخاص ليلتهم وفي الفجر اندفعت إلى هذه العربة امرأة ضخمة في ثياب سوداء كحزمة لا شكل لها وخلفها زوجها يسفر ويئن رجل ضئيل الجسم نحيل معتل وجهه شاحب شحوب الموت وعينه صغيرتان لمعتان وفي حركاته خجل وارتباك وبعد أن جلس في مقعده شكر المسافرين في أدب على مساعدتهم لزوجته وإفساحهم مكانا لها ثم استدار إلى المرأة وحاول أن يصلح من ياقة معطفها وهو يسألها في رقاء كيف أنت الآن يا عزيزتي؟ وبدلاً من أن تجيب الزوجة جذب تياقة معطفها ناحية عينيها لكي تخفي وجهها وتمتم الزوج في ابتسامة حزينة عالم قذر وشعر أن من واجبه أن يشرح لمرافقه في السفر أن زوجته تستحق الشفقة لأن الحرب ستأخذ منها ابنها الوحيد وهو صبي في العشرين من عمره كرس له كل منهما حياته بأكملها حتى أنهما تركا بيتهما في السلمونة وتبعاه إلى روما حيث يذهب يطلب العلم ثم سمحا له بالتطوع في الحرب ظنا منهما أن السلطات لن ترسل به إلى الجبهة قبل ست شهور على الأقل والآن تلقيا منه فجأة برقية ينبئهما فيها أنه سيرحل في خلال أيام ويطلب منهما الحضور لتوديعه وجلست المرأة تنطفض وتلتوي وتهمهم وما بين الحين والحين كالحيوان الجريح كانت على ثقة من أن هذا التفسير من جانب زوجها لن يثير عطفا في نفوس هؤلاء الناس الذين لا بد وأنهم يمرون بنفس المحنة التي تمر بها وقال واحد منهم كان يصغي باهتمام واضح اشكر الله لأن ابنك سيرحل اليوم إن ابني سافر إلى الجبهة في أول يوم من أيام الحرب وقد عاد مرتين مجروحاً ثم أعيد من جديد إلى الجبهة، وقال مسافر آخر وماذا عني أنا؟ إن لي ولديني في الجبهة وأبناء أخي الثلاثة، وتجرأ الزوج وقال قد يكون هذا صحيحا ولكن في حالتنا إنه ابننا الوحيد وما الفرق؟ إنك تستطيع أن تفسد ابنك الوحيد بإغراقه بالاهتمام ولكنك لا تستطيع أن تحبه أكثر من ابنائك الآخرين إن كان لك أبناء آخرون إن الحب الأبوي ليس رغيفا يقسم إلى قطع توزع بالتساوي بين الأبناء إن الأب يعطي كل حبة لكل واحد من ابنائه من غير تمييز سواء كانوا واحداً أم عشرة وإن كنت إلى اليوم أقاسي من أجل اثنين من أبنائي فلا يعني هذا أني أقاسي نصف من أجل واحد منهم بل أنا في الواقع أقاسي الضعف وتنهد الزوج في ارتباك وقال هذا صحيح ولكن افرد لا أراك الله مكروها أن لوالد ابنين في الجبهة وفقد واحدا منهما ولكن بقي الثاني ليعزيه بينما وجاب المسافر في غضب مقاطعا نعم ابن يعزيه ابن يجب أن يعيش من أجله بينما يستطيع الأب الذي يموت ابنه الوحيد أن يموت وراءه ويخلص من عذابه أي الموقفين أسوأ ألا ترى أن حالتي أسوأ من حالتك؟ وقطع الحديث مسافر آخر رجل بدين أحمر الوجه بعينين رمديتين محمرتين قائلا كلام فارغ كان يلهث وفي عينيه البارزتين تبدو قوة كاملة لحيوية لا يمكن السيطرة عليها قوة يكاد جسمه الضعيف يقصر عن احتوائها كرى الرجل قائلا كلام فارغ كرار الرجل هذه الكلمات وهو يغطي فمه بيده ليخفي سنين مفقودين في مقدمة فمه كرر قائلا كلام فارغ وهل نعطي أولادنا الحياة لمصلحتنا الخاصة؟ وفي حزن تطلع إليه بقية المسافرين وتنهد الرجل الذي ذهب ابنه إلى الجبهة في أول يوم من أيام الحرب وقال أنت على حق أولادنا ليس ملكا لنا أولادنا ملك للوطن فأرجاب الرجل البدين في سخرية ها؟ وهل نفكر في الوطن عندما نهب أولادنا الحياة؟ إن أولادنا يولدون لأنهم لأنهم يجب أن يولدوا وعندما يخرجون إلى الحياة يأخذون محهم حياتنا نحن وهذه هي الحقيقة نحن ملك لهم وهم ليسوا ملكا لنا عندما يبلغ الواحد منهم العشرين من عمره يصبح مثل ما كنا عليه في سنه كان لكل منا أب وكانت له أم ولكن إلى جانب الأب والأم كانت هناك أشياء كثيرة تملأ حياتنا البنات والسجائر والأفكار الخيالية ربطات العنق الجديدة والوطن طبعا الوطن الذي كنا سنجيب نداءه في سن العشرين حتى لو اعترض الأب واعترضت الأم والآن ونحن في هذه السن الكبيرة حبنا لوطننا كبير ولكن أكبر منه حبنا لأولادنا من منا لا يتمنى أن يأخذ مكان ابنه في الجبهة لو استطاع وساد السكون وأحنى كل الموجودين رأسه دلالة على الموافقة واستمر الرجل البدين في كلامه فلما لا نقدر عواطف أبناءنا وهم في سن العشرين أليس من الطبيعة أن يكون حبهم للوطن في هذه السن أعظم من حبهم لنا وأنا بالطبع أتكلم عن الأولاد المهذبين أليس من الطبيع أن يكون الأمر كذلك؟ وهم ينظرون إلينا نظرتهم إلى شيوخ ليس بوسعهم أن يتحركوا من مكانهم ولا يملكون إلا أن يلزموا بيوتهم وإذا كان الوطن موجودا إذا كان ضرورة طبيعية كالعيش لابد لنا أن نأكل منه لكي لا نموت من الجوع فلابد إذن من أن يذهب الناس للدفاع عنه وأولادنا يذهبون وهم في العشرين إنهم إن ماتوا يموتون في انفعال وسعادة أنا أتكلم طبعا عن الأولاد المهذبين ودعنا الآن نزل الأمر إذا مات الإنسان شابا سعيدا دون أن يعاني النواحي القبيحة في الحياة ملل الحياة وتفاهتها والمرارة الناتجة عن خيبة الأمل فما الذي تريده خيرا من ذلك؟ يجب على كل مننا أن يجفف دموعه يجب على كل مننا أن يضحك كما أفعل أنا أو على الأقل أن يشكر الله كما أفعل أنا لأن ابني قبل أن يموت أرسل إلي يقول أنه راض سعيد لأن حياته ستنتهي خير نهاية كان يتمناها لنفسه ولهذا لا ألبس ملابس الحداد كما ترون وهزم يطفه الفاتحة وكأنه يريهم لونه وكان شفته العليا ترتعش فوق أسنانه المفقودة وعلى عينيه الجامدتين غشاء من دموع ثم أنهى كلامه بدحكات رفيعة أشبه بالعويل ووافق الجميع على كلامه وكانت المرأة التي تكومت في ركن من الديوان مختفية في طيات معطفها تجلس وتنصت كانت هذه المرأة قد حاولت خلال الشهور الثلاثة السابقة أن تجد في كلام زوجها وأصدقائها شيئا يسر عنها حزنها العميق شيئا يريها كيف تستطيع أم أن تسلم بإرسال ابنها لا إلى الموت بل حتى إلى خطر محتمل لكنها لم تجد بين الكلمات الكثيرة التي قيلت كلمة واحدة تعزيها وتضاعف حزنها حين حسبت أن إنسانا ما لا يشاركها مشاعرها ولكن الآن الآن نفذت كلمات المسافر إلى قلبها وأدهشتها وأدركت فجأة أن الآخرين لم يكونوا مخطئين ولم يعجزوا عن فهمها بل هي التي كانت مخطئة هي التي لم تستطع أن تسموا إلى مستوى الآباء والأمهات الذين استطاعوا أن يسلموا دون أن يبكوا يسلموا لا برحيل أبنائهم فحسب بل بموتهم ورفعت رأسها ومالت إلى الأمام تحاول أن تنصت باهتمام كبير إلى التفاصيل التي يرويها الرجل البدين عن ابنه كيف مات؟ وكيف سقط كبطل من أجل ملكه ووطنه سعيدا وبلا ندم وخيل إليها أنها قد دخلت فجأة عالما لا عهد لها به واشتد سرورها حين بدأ المسافرون يهنون الأب الشجاع الذي استطاع أن يتحدث عن موت ابنه برباطة جأش هكذا ثم فجأة وكأنها لم تسمع شيئا مما قيل وكأنها تستيقظ من حلم فجأة التفتت إلى الرجل البدين وسألته إذن فقد مات ابنك حقا وتطلع إليها الجميع واستدار الرجل البدين أيضا ونظر إليها وثبت في وجهها عينيه الكبيرتين المنبعجتين الرماديتين وقد كستهما طبقة رقيقة من الدموع وحاول أن يجيب ولكن الكلمات خانت ونظر إليها واستمر ينظر إليها كما لو كان قد أدرك إذاك فقط بعد هذا السؤال الأحمق الخال من الكياسة وأدرك فجأة وأخيرا أن ابنه قد مات حقا ذهب إلى الأبد دون رجعة وتقلص وجهه وانقلبت ملامحه بشكل مخيف ثم انتزع منديلا من جيبه في سرعة واثار دهشة الجميع حين انخرط في عويل مؤلم يهز القلب عويل جارف لا يمكن للإنسان أن يسيطر عليه